م و ل ا س و ع ل ا ي م ل ك و ن م و ت ا و ل ا ح ي ا و ل ا نشورا ا و ق ل ا ل ذ ي ن ك ف و ا إن ه ذ ا إ ل ا إفك س ل ا ن ه ع ل ي ه قوم آخرون فقد آخرون جاءوا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 تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصورا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 ولكن اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت ا ك ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص م ح ت ا ل ب ح ن اصبحت ه ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ب ح ت اصبحت اصبحت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 وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ن ر ي ربنا لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشري يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد انا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ِ ن يتخذونك الا ّ هدوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد َ ليضلنا ََُُِّ عن َْ آ ل ِ ه َ ت ِ ن َ ا لولا َْ أ َ ن ْ ص َ د َ ر ْ ن َ ا عليها َََْ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 أ ل م تر إ ل ى ربك كي ف م د الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه م م ا خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ي أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما يامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار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 والذين ي ق و ل و ن ربنا ع ه النابلسي ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا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 حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا د ع ا ء ك م فقد كذبتم فسوف يكون لزاما